أطلق رصاصك وانحني للقادمين أطلق رصاصك وانحني للقادمين يا أيها المجد الذي صنعته عيد الصادقين وعلو جبينك وارفع يمينك من سوى فهد الكتائب يمشي مرفوع الجبين من سوى فهد الكتائب يمشي ممشوق اليمين من سوى هذه الفهود من سوى هذه الزنود تزرع الرعب بأفعدة اليهود وتمر مثل الشوك في حلق الخيانة صحقا لابناء القرود صحقا لعاصمة الجهود انعم بفهود الكتائب انعم بفهود الكتائب هذه الصناديد التي خلقت لتذليل المصاعب انعم بفهود الكتائب هذه الصناديد التي خلقت لتذليل المصاعب انعم بفهود الكتائب التي لم تنحني هاماتها على ثقل النوائب أنعم بمن صحق الغزاة أنعم بمن صحق الغزاة الطامعين بأرضنا أنعم بمن كانوا حماة لحقنا ولعرضنا أنعم بمن حملوا السلاح أنعم بعاصفة الرياح أنعم بمن قبضوا على جمر الجراح ومرحى برافعة البنادق هذه الكتائب وعدها للدم صادق وسلاحها أبدا بصوت الحق ناطق الرافعون بإذن الله للنصر بيارق ودماء شهداء الفهود كتبوا وصيتهم على جلد الزنود بالنار بالإصرار بالبارود يا أيها الوطن الحبيب، يا أيها الوطن الحبيب، هتمن بعون الله سنعود، هتمن بعون الله سنعود، حتما بعون الله سنعود. وستبقى كتائب شهداء الأقصى مجموعات فهود الكتائب تمضي على درب الشرفاء الأحرار على درب الشهداء الأبرار على درب رمز الشعب الفلسطيني أبا عمار وعلى درب صدام حسين رمز العروبة وعلى درب كل شريف الناصر قضيتنا العادلة وسيبقى العهد هو العهد وسيبقى القسم هو القسم إخوتكم كتائب شهداء الأقصى مجموعات فهود الكتائب وين اللقب